بوك تو ويسيم ديسات ثمانون ثمانون بركمتنكي تري الصفات ثلاثة الصفات ثلاثة ونمايا <تصفيق> سباكو هي لديها كلب Собака великий. Ель-кельбу кабір. Ель-кельб кабір. Вона має великого собаку. Субака. Субака. Субака. Субака. Субака. Субака. Субака. Субака. Субака. Субака. هي لديها بيت هي لديها بيت بودينوك مالينكيي البيت صغير البيت صغير вона має маленький будинок هي لديها بيت صغير هي لديها بيت صغير він живе в готелі هو يسكن في فندق هو يسكن في فندق هوتيل дешевий الفندق رخيص الفندق رخيص він живе у дешевому готелі هو يسكن في فندق رخيص هو يسكن في فندق رخيص. فين має автомобилі. هو لديه سيارة. هو لديه سيارة. أوتوموبيل дорогий. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن він має дорогий автомобіль هو لديه سيارة غالية الثمن هو لديه سيارة غالية الثمن він читає романи هو يقرأ رواية هو يقرأ رواية роман نودний الرواية مملة الرواية مملة. він читає нудний роман. هو якра <يقرأ> رواية مملة. вона дивиться фільм. Фільм захоплюючий الفيلم مثير الفيلم مثير вона дивиться захоплюючий фільм هي تشاهد فيلما مثيرا هي تشاهد فيلما مثيرا ويديت في انترنت ز ادريسو www.book2 для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.